الهداية إلى العدادة من نعمة الله سبحانه الله عز وجل هو الذي أنعم بعبادة العابدين وطاعة الطائعين وإلا فليس منهم شيء ولا إليهم شيء قال سبحانه ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم في الحديث القدسي المخرج عند مسلم رحمه الله يقول سبحانه يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم وجاء في حديث البراء رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق قد اغمر بطنه أو اغبر بطنه يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا متفق عليه إذن الله عز وجل هو الذي هدى إلى العبادة هدى إليها هداية الإرشاد وهدى إليها من شاء هداية التوفيق وقد جمع الله عز وجل بينهما في قوله سبحانه والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله هو الذي شاء ان تشاء العبادة وهو الذي خلقها لما قمت بها فالأمر إذن منه وإليه والنعمة كلها منه يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم إذا المقام محض تفضل منه سبحانه ولذا يقول أهل الجنة إذا حلوا فيها وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم وقالوا الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله إذا استيقنت بهذا فاصدق في طلب الهداية ممن يملكها والله أكرم من أن نخيب عبد صادقا